لم يكن الذين كفروا مِنْ أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فِيهَا كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا بہ لو سین اللہ مل ويطو الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين, والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شرق البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء عند ربهم جنات عدنه تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزال تَنْرُضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ النَّاسُ مَا لَهَا يَوْمَ إِذَا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا يَوْمَ إِذٍ يَخْرُجُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فمن يعمل خيرا يره ومن يعمل بثقال ذرة شر يره والعاديات غبحا حنف الموريات قد حنف المغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أَفَلَا يعلم أَفَلَا يعلم إذا بوثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به اليومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هيه نار حامية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 م ت النَّها عيل اليقين ثُ ملَسأل يَومائذٍ عَ النَّين